بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الاسلام يقدم لكم الحمد لله الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله قبل اشهر يوم ان اندلعت الاحداث في تونس لم يعجب بعض الاخوه مستوى الحديث عن احداث تونس كانوا ينتظرون عباره اسخن وكانوا ينتظرون تاييدا لهذه الثورات وكنت ولا ازال اذكر الاخوه بالله جل وعلا وان يكون المرجع وان يكون المرجع لنا جميعا هو ما انزله الله من الهدى على محمد صلى الله عليه وسلم وكنت قد قلت قبل ذلك ان القياس على بلد لا يصح ولعل الذين كانوا مترددين لانهم الان ان يرجعوا الى صوابهم بعد ما حدث في ليبيا ايها الاخوه ان الذي يحدث اليوم في بلاد ليبيا امر عظيم ان هذه الدماء بالعشرات والمئات والالاف التي تسيل يوميا هذه لا شك انها ثمن لشيء ما لكن هل امر الله عز وجل بها لهذا ثم انظروا في بعض البلدان التي حصلت فيها الثورات انتهت الى ماذا وما هي المكاسب ام ان الامر ينتهي عند اسقاط النظام كما ينادي به كثير من المتراهلين ايها الاخوه لا يوجد مسلم يثره الكتاب والسنه لا يحب التغيير الى الاحسن ولا يصح ابدا ان نعتقد ان دين الله يرضى لنا بالهوان وان المسلمين يقال لهم اسكتوا حتى تلقوا ربكم هذا ليس صحيحا لكن الامور لها مقاييس ولها معايير اليوم يا اخوه العالم يعيش احداثا ساخنه واحداثا متسارعه لمن يتامل حتى ان كان تستطيع ان تتابع الاحداث من كثرتها لا سيما في منطقه البلاد العربيه هذه الاحداث يتولد منها نوازل ومسائل تختلف المواقف تجاهها عند كثير من المسلمين فمن واجه مظاهرات وثورات ومعارضات ومطالبات يجب يا الاخوه ان نؤكد على التالي في كثير من الاحيان لا يكون الحديث على مستوى الحدث عند بعض المستمعين وفي كثير من الاحيان يكون القرار لا يناسب الحماسه عند بعض الناس وهذا حدث حتى بعاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه غضب الصحابه رضي الله عنهم غضبا شديدا على من على قرار الرسول صلى الله عليه وسلم لما رضي بان يرجعوا ولا يؤدوا العمره كان الغضب شديدا حتى لما امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يحلقوا رؤوسهم وينحروا ما فعل الذي يأمرهم الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بين ظهورهم ولم يستجيب. يستجيب من شده ما وجدوا في انفسهم فسه. عمر الفاروق قلت انا ارضى بالدنيه في ديننا, ديننا. حماس. حماس الدافع اليه هو حب الله وحب هذا الدين. الدين لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لديه مقياس اعظم واكبر ان لدينا هو بين السماء حبلا ممدودا كان علي الصلاه والسلام يرى ما لا يرون حتى قالت له ام سلمة رضي الله عنها اخرج اليهم واجعلهم ينظرون اليك وانت تحلق فسيفعلون ففعل وفعل ايها الاخوه الكرام اننا نؤكد في مثل هذه الايام العصيبه التي يعيشها المسلمون نؤكد على امور من اهمها تعظيم ميزان الشرع ايها الاخوه يجب ان نعظم شرع الله فهو الفيصل لا تغالبه عصبيه لا عصبيات قوميه ولا وطنيه ولا عرقيه قال الله تعالى فان تنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر هذا لك خير واحسن تاويل يعني احسن عاقبه مقببة. كلمه تاويله هنا بمعنى احسن عاقبه مقببة. ولا يمكن ايها الاخوه المؤمنون مقببة. لا يمكن ان توجد مسألة, مساله الا ولشرع الله جل جلاله مقببة. راي فيها مقببة. علمه من علم هو جهله من جاهله يقول الامام الشافعي رحمه الله مقببة. في كتابه الرساله ليست تنزل باحد من اهل دين الله نازله الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها ايها الاخوه جميع المواقف السياسيه يجب ان تخضع للشرع الشرع لا يمنع من الدراسه والتحليل تحليل المواقف قبل الحكم عليها ولا يمنع لكن يجب ان يكون هو الفيصل وهو المرجع للجميع ان كانوا مسلمين ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر هذا الكلام مسلم عند كثير من المسلمين من الناحيه النظريه لكن في الواقع الامر مختلف تماما في كثير من الاحيان تكون الرؤيه السياسيه الشرعيه منطلقه من امور اخرى لا تنطلق من محكمات الكتاب والسنه لماذا لماذا لا يرجع الناس الى الحق والى الدليل لانه في بعض الاحيان يخالف الهوى ويخالف المصلحه العاجله يخالف حظوظ النفس يخالف الحزب يخالف الجماعه هذه استهانه بالنص الشرعي لا تقبل من احد ابدا يدعي الاسلام او الدعوه الى الاسلام صحيح ان كثيرا من المسائل المعاصره قد تجد فيها نصا صريحا لكن الشريعه واسعه وهناك مسائل كثيره لا يوجد فيها نصوص فالمرجع فيها كيف يكون للشريعه يكون لمن يعرف مقاصد الشريعه وقواعد الشريعه وقياسات الشريعه القياسات الصحيحه هؤلاء هم اهل العلم بالشرع انهم ائمه الدين الذين افنوا اعمارهم في العلم دراسه وتعليما وتطبيقا في انفسهم الذين طابت سيرهم ولم يعرفوا الا ببذل العلم والنصح للامه في كثير من الاحداث يتناسى المسلمون اهميه الوحده الاسلاميه نعم في كثير من الاحداث يتناسى المسلمون اهميه الوحده الاسلاميه وانها عنصر مهم للنصر والخلاص من جميع المشكلات والاجتماع وعدم التفرق مطلب شرعي اكدها القران في كثير من الايات والمناسبات والايات في ذلك كثيره منها قوله تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكر نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان والايات في هذا كثيره لكن لو اخذنا هذا المثال الوحده مطلقه لكن هناك نصوص شرعيه تبين الوحده ومع من تكون الوحدة مع من يتحالف المسلم الوحدة والتعاون وتناسي الخلافات الفرعية تشتد إليها الحاجة في الأزمات هذا صحيح لكن في الوقت نفسه وهذا المثال أردت أن أضربه ليعرف الناس أن الشريعة فيها ميزان أن النصوص قد يكون ظاهرها عند بعض عوام من المسلمين متعاربة وهي عند العلماء ليست متعاربة النصوص الداعية إلى وحدة المسلمين واتحادهم ضد عدو واحد هذا مقرب لكن في الوقت نفسه يجب أن يقار وبصوت مسموع وبوضوح لا ريب فيه ولا لبس فيه لا وحدة إلا بإقامة الدين وأصل الدين هو التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "بامرته ان اقاتل الناس قال حتى يتوحدوا قال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله التوحيد من اجله اقام الله شريعه الجهاد ومن اجله بعث الله الانبياء والمرسلين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان نعبد الله ونجتنب الطاغوت لا وحده ايها الاخوه الا باقامه الدين واصل التوحيد بعض المسلمين يفهمون من الوحده ان يهون من شان المنافقين والباطنيين لماذا لانه مصلبون في الظاهر اقرا التاريخ لترى ماذا فعل المنافقون في غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا في الاحزاب وماذا فعلوا في تابوت باترهم الله ان يفكوك وهو اليوم انجس من المنافقين السابقين المنافقون اليوم الباطنيون الذين يتلبسون بلبوس الاسلام هم والله اشد عداوه من المنافقين السابقين, السابقين. الذي يهون من شان المنافقين والباطنيين لانهم مسلمون في الظاهر هذا سفيه هذا سفيه ليس أهلا أن يحكم على مثل هذه المسائل العظيمة الحمد لله الحمد لله وحده الذي كشف زيف الباطنيين كشف زيف المنافقين كدولة إيران الباطنية الصفوية وغيرها ممن يدعون نصرة الإسلام ومحاربة الصهاينة والأمريكان وهم أكثر الناس ولا أنت لاعداء الله تبارك وتعالى وهم اشد حقدا وحسدا للمسلمين من اولئك الذين يدعون عداوتهم الذي يريد الوحده مع المنافقين من اجل ان يحارب الصهاينه فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار والله كالذي يستجير بالنار من اجل الرمضاء وهل عداوه الصهاينه اليوم مثل عداوه هؤلاء الباطنيين لا والله والله انهم اشد عداوه من الصهاينه ان من مقتضيات الوحده ان نكشف زيف النفاق لعموم المسلمين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولا غد ايها الاخوه المؤمنون من استبان طريق النفاق قال الله تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين لا بد ان يعلم المسلمون كلهم من هو عدوه ومن صديقه وبناء على هذا الفهم فانه يتاكد علينا يا معاشر المسلمين في هذه الاوقات الحرجه التي تمر بها الامه ان ندعو بقوه الى التوحيد الخالص لا نخشى في الله لو مت لاهن ندعو الى التوحيد وان نحذر من الشرذمه ونحذر من دعوات الشرك ونحذر من البدع وان ندعو الناس جميعا الى التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وبما كان عليه التابعون لهم باحسان هذا وقت هذا وقت يجب ان يتعلم فيه التوحيد اكثر وان يربى الناس عليه وان يربى الناس على الولاء للمؤمنين والبراءه من اعداء الله مهما كانوا ومهما تسموا فان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القران ما يكشف لنا المنافقين في كل زمان وهم اشد خطرا واكثر عداوه ولذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا بارك الله لي ولكم في القران العظيم نفعني واياكم بما فيه من المواعظ والعبر الحكيم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 هو الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله ومما يجب ان يتربى عليه الصغير والكبير مما يجب ان يعلمه الجميع موقف اهل السنه والجماعه الذين شرفنا الله عز وجل بالانتساب اليه وهو امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم اهل السنه والجماعه مواقفهم من سائر الناس يقسمون الناس في مساله الولاء الولاء والبراء المحبه والبغض لا يوجد ايها الاخوه انسان ما عنده مشاعر حب وبغض ووام ولاه ومعاده هذا يستحق لا يوجد شيء اسمه دين مسامحه بمعنى ان الجميع يستوون هذا باطل والذين يتوهمون ان العالم سيعيش بسلام كله هذا وهم وجهل ومخالفه حتى للقوانين الكونيه في كتاب الله تبارك وتعالى السنن الكونيه تقول ان هناك بد من الصراع ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض هذا كلام الله وليس كلام البشر ولايس هذا تشاؤما اقراوا التاريخ التاريخ منذ ان بدا الناس يدونون التاريخ اقرا لا يوجد حاله من الحالات يعيش العالم كله في وئام هذا مستحيل لان الشيطان موجود واولياء الشيطان موجودون وشياطين الانس ربما يكونون اكثر من شياطين الجن وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ولذلك خلق الجنه والنار ونصب الصراط وجعل الحساب ايها الاخوه الكرام اهل السنه والجماعه يقسمون الناس الى ثلاثه اقسام وهذا امر مهم القسم الاول من يستحق الموالاه والحب المطلق وهم المؤمنون الذين اقاموا شرع الله علما وعملا واعتقادا من عرف من اهل الايمان والاسلام بالصلاح والاستقامه والطاعه الظاهره والباطنه لله ورسوله هذا يوالى مطلقا ويحب مطلقا قال الله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ثم الشعائر منهم يقيمون الصلاه ويعطون الزكاه وهم راكعون ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والحديث في البخاري وغيره القسم الثاني من يستحق الموالاه والمحبه من جهه ولكنه في الوقت نفسه يستحق المعاداه والبغض من جهه اخرى من هم هؤلاء هم عصاة المؤمنين نحبهم لما فيهم من الايمان والطاعه ومحبه للاسلام ونبغضهم لما فيهم من المعصيه والفجور التي هي دون الكفر والشرك ما يأتي إنسان ويطبق هذا القسم على إنسان لا يعترف بالقرآن الذي بين أيدينا أو إنسان يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كفار إلا ثلاثة أو أربعة هذا لا, هذا لا يصدق عليه هذا القسم ولذلك القسم الثالث من يستحق المعاداة والبغذ المضلق ولكن بشرط دون أن نظلم الظلم حرم محرم حتى على الحيوانات دخلت امراه النار فيه الرح حبستها حتى الكفار من اليهود والنصارى والملاحده لا يجوز ان يظلم يعاملوا بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدل اذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعدل وما فعله واصحابه رضي الله عنهم من الخلفاء الاربعه وغيرهم حين تعاملوا مع سائر الناس ممن عادوا الاسلام او كانوا كفارا فلم يدخلوا فيه القسم الثالث هؤلاء يستحقون المعاداه والبغض المطلق ولكن دون ظلم وهم الكفار تخلص من اليهود والنصارى وغيرهم ومنهم ايضا المنافقون الذين ظهر نفاقهم كالذين يتبنون المذاهب الكفريه والمبادئ المناقضه للاسلام ايها الاخوه لا خلاص لا خلاص ولا وحده الا بفهم هذه المسائل والذي يريد ان يوحد المسلمين على اوهام وكلام سياسي هذا لا قيمه له الاحزاب لا توحد المسلمين والجماعات لا توحد المسلمين حتى لو كانت جماعات اسلاميه لا توحد المسلمين الذي يوحد المسلمين هو ان يعلموا عقيدتهم ويعرف التوحيد ما علته التوحيد الخالص واضداده من الشرك والبدع وسائر الخرافات التي ضست في الاسلام زورا وعدوانا ممن دسها هذا الامر ايها الاخوه اذا لم يفهمه المسلمون فان سنن الله عز وجل تقول ان النصر لا يمكن ان يحصل اقرا التاريخ المسلمون لا ينتصرون الا اذا وجد شرط مهم جدا وهو ان يكون النصر لله والجهاد لله والاجتماع والوحده لله اذا كان هناك اشياء اخرى فان الله عز وجل لا ينصر المسلمين ابدا واقراوا التاريخ اقراوا التاريخ كيف تعرض المسلمون لكثير من النكبات بسبب انهم تركوا شرع الله تبارك وتعالى وقصه غزوه احد والله فيها عبره الرسول عليه الصلاه والسلام بين ايديهم والصحابه رضي الله عنهم تركوا الدنيا كلها من اجل الله ورسوله ومع ذلك يهزمون في احد لانهم خالفوا في معصيه الصره قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا في هذا المكان فلما راوا الغناهم نزلوا وتركوا المكان قام ان شاء الله ما يحصل الا خير ها لا. لا يحصل الا الشر بمخالفه شرع الله تبارك وتعالى ولذلك يجب ان يقال للعقول تفي عند شرع الله تبارك وتعالى فان عقول الناس مهما بلغت لن تبلغ معشار معشار ما مع عليه دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا هداثا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ادر لنا على الحق والصواب وارزقنا التمسك به اللهم ارزقنا قبل الموت توبه صادقه وعند الموت شهاده خالصه وبعد الموت جنه ونعيم اللهم اصلح اقوالنا واعمالنا وعقائدنا اللهم إِنَّا نَسأَلُكَ أنْ فَرُدَّاً مُسْلِمِينَ إِلِيْكَ رَدًا جَمِيلًا اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أعلمهم دينهم اللهم أعلمهم دينهم وارفع الجهل عنهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم آمنَّا في أرضاننا وَأصلح ولات أمورنا اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهلهما يا قوي يا عزيز اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أعز أ اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تنفس كرب اخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين وفي سوريا وفي بلاد الشام وفي فلسطين اللهم نفس كربهم اللهم نفس كربهم اللهم عليك بعدو المؤمنين من الكفره والباطنيه اللهم اجل الدائره عليهم اللهم اننا جعلك في نحور هؤلاء الطواغيت اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم ارح المسلمين من شرهم انك على كل شيء قدير اللهم اجمع كلمه المسلمين على التوحيد اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد الخالص وابعدهم عن البدع والشرك انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islam.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته